بسم الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير.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 ذلكم توعظون به والله بما تعملون قبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذالك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحددون الله ورسوله كبتوا كبتوا وَقَدْ أَنزَلنا آيَاتٍ بَيِّناتٍ وللكافرين عذابٌ مهين يوم يبعثهم الله جميعا فيُنَبِّئهم بما عملوا أحصى الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 ما يعودون لماله عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم واللعودان ومعصية الرسول وإذا جاءوك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله.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 فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ شُزُوفَا شُزُوفُ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون فيحلفون له كما لَكُمْ لكم ويحسبون أن لهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. İstahwed عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاسرون بَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ أُولَائِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرَسُولِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله بدون من منحدر الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من و يدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون